يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعونهن بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم بشركم اليوم مجالات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يَهُمُّ مَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا يُغْرُونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ادْعُوا قِيلَ ادْعُوا وَرَاءكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَغُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ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 وترددتم وارتبتتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرت بالله الغر فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ما أوكم النار هي مولكم وَذِي السَّمْصِيرِ أَلَمْ يَأْلِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُغْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِي مَوْتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَدْتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقُونَ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِلُّ أَرْضًا بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم